ادْخَالُ خَاسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ كَفَهَمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا وَسَّعَهُمُ اللَّهُ إِصْرَاءً عَلَى اللَّهِ ظَلَمُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نخله والزيتون والزيتون والرمال متشابها وغير متشابه كلوا من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 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ سَمَن يَتَأَزْوَاجَ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَاعِزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَهَذَا الَّذِي كَرَّمَ أَمْ لَهُ فَيْنٌ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ فَيْنٌ نبدؤني بعلم إن كنتم صادقين ومن لبني الاثنين ومن البقر اثنين قل ادك ويه حر وما امن سينئ ان اشتملت عليه ارحام سينئ أم كنتم شهداء إذ وصيكم الله بهذا فمن الظلم من من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما حرما على طائم يطعمه إلا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجل أو فسخنه إلا لغير الله به فمن الضر غير باغ ولا عاد فإن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 سَلَطَ طَاعُونَ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَطْئِهِمْ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّي يَدْعُو رَحْمَةً وَاسِعَةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ يَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَفُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَفْنَا وَلَا عَذَابَ أُنَا وَلَا حَظَّ وَمَا مِن شَيْءَ كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَّى لَاقَوْا بَأْسَنَا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الغن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لها داكم أجمعين قل هل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 Berrobbi himyak